منه ولت عطيتني قلبا صغيرا خانني نلتوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد انا منى عبد الله شنوده من طنطا غرب اسماعيليه دخلت الدين الاسلام على اقتناع محدش غصبني على حاجه ومحدش خطفني انا مقتنعه 100% باللي انا عملته بشكر ربنا انه اهداني للنور الحق وبطلب من أي حد سمعني أنه يحميني وبطلب من الرئيس الجمهوري أنه يحميني وبطلب من الشيخ الأظهر أنه يحميني و... و... وأنا ما عملتش حالة غلط ومحدش غصبني على حاجة ومحدش خاطفني وأنا متعامل مليون في في مية في المية فلأنا عملته صح أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحيح في أمام محمد أنا عامونا عبدالله شمودة سعيد معمتارة غالب اسماعيلية أنا, انا مسلمة دخلت جيني الإسلام عن قناعة محدش خاطبني محدش خاطفني محدش أكبرني على حاجة أنا دخلت كده مقتنع نجين في المية بالله عملته أه. الحمد لله ربنا أهدان ونور الإسلام انا انا اشهرت النهارده اسلام في الازهر دي شهاده اشهاري انا اصبحت من الان مسلمه والحمد لله رب العالمين اسمي حاليا حبيبه محمد احمد محمود وبطلب من كل المسلمين اخواتي انهم يحموني بطلب من رئيس الجمهوريه وبطلب من شيخ الازهر ان انا دخلت دين الاسلام عن قناعه جدا 100% بالكلام اللي فيه مقتنعه 100% بالدين الاسلامي مش مكتنع بأي دين تاني واشهدنا يا إله إلا الله واشهدنا إننا محمد رسول الله والحمد لله أنا ربنا أهداني الدين الإسلامي وربنا يا إهدى